بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم وفي رواية أحمد قال أبو هريرة لا يسمع بي أحد أو قال لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني قال أبو كثير واسمه يزيد ابن عبد الرحمن قال يا أبا هريرة وما علمك بذلك وما علمك أن أهل الإيمان يحبونك قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام فدعوتها يوما وكانت مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وحكى له أبو هريرة ما كان من أمة ثم قال يا رسول الله ادع الله أن يهدي أمة أبي هريرة فقال اللهم اهدي أمة أبي هريرة فانصرف أبو هريرة من المجلس واتى الدار فإذا الباب مجاف فلما سمعت وقع نعل ابي هريره قالت على رسلك على رسلك يا ابا هريره اي تمهل ولا تدخل قال ابو هريره وسمعت خضة الماء صوت الماء فعجلت إلى خمارها فلبسته ثم خرجت فقالت اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي من الفرح وقلت يا رسول الله إن الله استجاب دعاءك وأسلمت أم أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وقال خيرا فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين قال الله قال اللهم حبب عبيدك هذا أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين قال أبو هريرة فما خلق الله عز وجل مؤمنا ولا مؤمنة يسمع بي أو بأمي إلا أحبني فابو هريرة حبيب المؤمنين لا يبغضه إلا رجل خرج من الإيمان لا أقول إنه كفر لكن أقول خرج من الإيمان ليس بمؤمن من لا يحب أبا هريرة رضي الله عنه وقد أجمعت الأمة وانعقدت الخناصر على محبته رضي الله عنه هذه الفرى والأكاذيب التي ذكرتها في المرة في الماضية عن رجل صحفي يكتب في جريدة وقد قرأت لكم ثلاثة عشر عنوانا أنا لا أدري كيف طاوعه قلبه أن تخط يداه هذا وصدق القائل ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه إن ميزان عدل الله عز وجل تظهر فيه الذرة ومثقال الذرة والذي كتبه هذا الكاتب ومن يتكلمون بمثل هذا الكلام يسد عين الشمس لا أقول ذرة فضلا عن مثقال ذرة العنوان الأكبر الذي ملأ الصحيفه سقوط أكبر راو لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم العنوان الذي بعده مباشرة أبو هريرة راوي الأكاذيب ثم عنوان فرعي وهو أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة وتسعة أشهر فمن أين له كل هذا الحديث هذا هو محور كلامنا اليوم أنا أريد أن أقول إن تكذيب أبي هريرة ليست مسألة جديدة الذي تبنى تكذيب أبي هريرة جماعة من الروافض كانوا يعيشون في العراق ومبدأ القصة كما قلت لكم قديم فقد روى الإمام النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه في سننه بسند صحيح عن ابي رزين رحمه الله قال رايت ابا هريره رضي الله عنه يضرب جبهته بيده وهو يقول يا اهل العراق انتم تزعمون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد ليكون لكم المهنه وعلي الإثم إني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات كأني برجال سمعوا هذا الحديث ولم يعلموا علة السبع لأن غسل الإناء من, كل من, إناء من, من ولوغ الكلب سبع مرات توقف فيه الإمام مالك ورأى أن العدد غير مراد إنما المقصود منه تكثير عدد الغسلات بس لي لأن لعاب الكلب عند المالكية طاهر لعاب الكلب عند المالكية طاهر فالغسل من ولوغ الكلب عندهم لا علة له يعني هو ليس له علة فتغسل الإناء عشر مرات تغسله مرة تغسله ثلاثة تغسله أربعة والتراب مش مهم التراب غير ضروري ممكن تغسله بمادة قوية زي الميت النار زي أي, أي مادة من المواد الكيماويه التي يحصل بها تنظيف الإناء وهذا خلاف لسائر العلماء في مسألة التراب غير مسألة فيها تفصيل لكن ربما يكون أنا أو أنا أتصور يعني أن أبا هريرة لما حدث بهذا الحديث أنكر عليه بعض من استمع إليه فقال هذا الكلام كأنما خطأوه وقالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا كأنما خطأوه فقال فضرب جبهته بيده وقال أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنة وعلي الإثم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر هذا الحديث إذا القصة قديمة لكن زاد الروافض في الطنبور نغمات كما يقال ليست نغمة واحدة ولكن زاد فيه نغمات عايزين بقى نتكلم كلاما يقبله العقل العقل الرجل العادي غير الدارس أكبر مسند في الإسلام مسند بقي بن مخلد الأندلسي وهو مفقود حتى الآن لا نعرف عنه خبرا ولكن وصلتنا دراسة أو يعني إحصاء عمله ابن حزن أبو محمد الأندلسي رحمه الله لعدد أحاديث لعدد الصحابة الذين أراهم بقيه وابن وخلف في مسنده وعدة ما لكل صحابي من الأحاديث هذا المسند أكبر مسند كما قلت لكم عدد الأحاديث فيه خمس تلاف تلتمية أربعة وسبعين حديثا خمس تلاف تلتمية أربعة وسبعين حديثا مسند إمام أحمد يعتبر هو ثاني أكبر مسند في الإسلام نعلمه عدد أحاديث أبي هريرة فيه تتجاوز الألفين بقليل طيب خمس تلاف تلتمية أربعة وسبعين حديثا التي وردتنا عن أبي هريرة أحاديث أبي هريرة تنقسم إلى عدة أقسام أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبو ريوري يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أحاديث فعلية فيها مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجع على جنبه بعد ركعتي الفجر أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذهب إلى المصلى في العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني اهتم ما السلحيته يعني أحاديث إيه؟ فعلية ليس فيها قول للنبي عليه الصلاة والسلام ده النوع الثاني النوع الثالث أحاديث إقرار إقرار يعني إيه يعني أبو هريرة رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بينما هو جالس إذ قال صحابي كذا وكذا فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعقب على كلامه النوع الرابع الأحاديث الوصفية التي يصف فيها مثلا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غضبه ورضاه في حال أكله وشربه في حال التفاته في حال نظره القسم الرابع الخامس أحاديث موقوفة على أبي هريرة موقوفة يعني, يعني هي من قول أبي هريرة من فتواه مثلا أو من كلامه الخاص يبن عندي الخمس تلاف تلتمية اربع وسبعين حديثا دول بتتوزع على هذه الخمسة اقسام السؤال هل كل هذه الاحاديث صحت بأساني عن ابي هريرة الجواب لا هناك احاديث كثيرة رويت عن ابي هريرة ولا تصح اليه الاسناد الى ابي هريرة ضعيف او منكر أو شاذ أو موضوع يبقى أنا لو عملت عملية غربلة هغرب الأحاديث عشان أطلع الأحاديث الثابتة القوية الصحيحة أو الحسنة عن أبي هريوة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموقوفة لو أنا عملت عملية غربلة هطلع الأحاديث الموقوفة خلينا نقسم المسألة دي عدة أقسام خلي الأحاديث الموقوفة دي مثلا تجي لها مثلا خمسمائة ستمائة حديثا ها؟ يعني أو ألف حديث فضل أربعة تلاف أنا لما حب أنخل وغرب الأحاديث أبي هريرة هيصفالي من الأحاديث التي صحت نسبتها إلى أبي هريرة حوالي ألفين وكسر تلت مثلا خليها تلت لما يكون انسان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات وروى عنه ثلاثة ألاف حديث هذا كثير؟ ليس بكثير ولا بقريب من الكثير وأنا ضربت لكم مثل في المرة الماضية قلت لكم أنا لما كنت أنا بتكلم بآله أربع خمس سنوات وحد حب يسجل وراي عدة كل, كل كلام أقوله على أشرطة حاب يفرغ الأشريطة دية في كتابة يعني هيعمل له مش أقل من 20-25 مجلدة المحاضرة اللي أنا بتكلمها النهاردة النهاردة بتكلمها في ساعة وربع مثلا أو في ساعة ونص لو أنت حبيت تفرغ الكلام بتاعي أنا هيطلع كراسة شوف بقى لما كون أنا كل مرة أتكلم النهارده في في في في الحلقه دي ساعه ونص وبكره في قناه اخرى ساعه ونص وبعده في قناه اخرى ساعه ونص وبعدين في المسجد كمان في دروس علميه بتاخد لها ساعه ونص وخطبه الجمعه بتاخد لها ساعه ونص وبعد خطبه الجمعه الدرس اللي بعد بعده له ساعه والكلام ده يعني يطلع في الاسبوع بتاع عشر ساعات ده والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الناس كل شيء كل شيء حتى دخول الحمام الحمام ماذا تقول وانت داخل الحمام ماذا تقول من الحمام وادق من هذا كمان بكثير ما ترك شيئا ليه لانه اتى بالعبودية العبودية مش انك انت تروح تصلي وتصوم وتزاكي وتعمل اركان الاسلام فقط العبودية تتعلق بالانفاس نفس خارج نفس داخل دال عبودية ودال عبودية كما قلت لكم كل سكنة وحركة في الحياة لها عبودية الشيء وضده كما أقول الفرح له عبودية الحزن له عبودية النوم له عبودية اليقظه لها عبودية الغضب له عبودية السكون له عبودية الأكل له عبودية الجوع له عبودية كل شيء وضده له عبودية فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة لا تعرف شيئا عن ربها سبحانه وتعالى ليعلمهم كل شيء فلك أن تتصور كم ساعة كان يتكلمها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم وأبو هريرة ملصق به ما للشغلانة إلا انه ملصق بالنبي عليه الصلاة والسلام يده مع يده كما سأذكر لكم الآن اذا أنا لو تكلمت بلغة العقل المجرد بعيدا عن الأدلة أي كثرة عند أبي هريرة إذا انا السنت الاحاديث بتاعته إلى خمسة أقسام وفي الآخر نظرنا إلى الصحيح منها لن نجد الصحيح لا يكاد يصل الصحيح إلى أبي هريرة أبدا بأي حال من أحوال إلى ثلاثة ألاف لكن أنا هواسع المسألة شوية وهباحبح الموضوع هقول تلت تلات حديث لرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات أي كثرة في هذا نرجع بقى هذا الكم الذي كان عند أبي هريرة ما أسبابه أسبابه كالآت أول سبب وأهمه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن عدة طرق عنه يعني يروي هذا حديث عنه الأعرج ويرويه أبو سلمة ويرويه سعيد ابن المسيب رحمه الله قال أبو هريرة يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد وسأحدثكم ذاك لي أنا أكثرت قال كان إخواني من الأنصار يشغلهم العمل في أرضهم وكان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق التجارة يعني كل واحد بساءة بضع بتاع بتاع بتاعته أرّب أرّب وكنت امرا مسكينا من أهل الصفة وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فبينما نحن جلوس عنده يوما إذ قال أيكم يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي فلا ينسى شيئا سمعه مني قال فبسطت ردائي حتى قضى مقالته ثم قبضته فما نسيت شيئا بعده قط أنا عايز واحد يطلع يقول لي دعوة النبي مش مستجاب ما هو واحد قالها مرة واحنا كنا في سجن أبو زعبل وكنا في الزنزانة مجموعة من الأفكار المختلفة كان معنا تكفير وهجرة وكان معنا طبعاً السلفيين وكان معنا من الفرمواوية وكان معنا اتنين كده ضمخوهم ضارب ما كناش عند دول ترايعي وكلنا على بعضنا كده كنا حوالي أربعين واحد ففي يوم من الأيام احنا قاعدين بقى فضيين وجماعة التكفير واخدين جانب لوحدهم والسلفين واخدين عد بالبلاطة أول ما دخلنا شركاء ومتشاكسون مش عايزين نشوف حظ كل واحد كام من البلاطة عدوا بلاطة الطول بالعرض خلاص التكفير طالع لهم كان بلاطة مش عارفين خدوا تلت الزنزانه والسلفين خدوا مش عارفين والكلام له. فقاعدين فضيين فالجماعة بتوع التكفير دول يوم يلعبوا رياضة الصبح مالناش على ا ف حتى مرة واحد من تكفير كان بيصلي إمامه وبعدين غلط في فأيه فواحد مننا رده مرضاش يقبل الرد أنا يبدأ احنا نجيب قرآن من عندنا أهو النهاردة لما تغلط في القرآن وأنا ردك مش راضي تقبل مني الرد ليه عشان أنا كافر وهو ما ينفعش ايه ما ينفعش ياخد القرآن من كافر جاز يكون حرفته ولا حاجة المهم قاعدين فضيين فأقولنا ايه جماعة بتكفير قالوا يا جماعة الله نتناظر ونتناقش والكلام ده فبعدنا نتناقش بقى طبعا تعرف بقى ايه يعني حاجة غلبي يعني لا ده مقتنع بدأ وده مقتنع بدأ والكلام ده المهم في مناظرة من هذه المناظرات واحد من الجماعة التكفير دول قال ايه قال يا جماعة انتوا عملين تقولوا للصحابه وعملين تفهم الصحابة والكلام لا لا لا الكلام ده الكلام مش مظبوط نحن رجال وهم رجال زي ما القرآن نزل عليهم ومطلوب منها أن يفهموه ويؤمنوا به مطلوب مننا برضو نفهم القرآن ونؤمن به فإحنا على قدم المساواة نحن رجال وهم رجال فقال رجل من أصحابنا من هو كان بناظر معانا يعني قال له بس رسول عليه الصلاة والسلام كنا نتكلم عن قول ابن عباس كفر دون كفر والكلام ده فقال ابن عباس رجل ونحن رجال فقال صاحبي له طيب طب ابن عباس توفرت له دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل انت توفر لك بقى فقال ومن ادراك ان الله استجاب دعاء نبيه حتى الجماعه اللي معاه بتوع التكفير انكروا عليه في ناس بيقولوا كده في ناس يقول لك ومن ادراك ان الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لان زي ناقشنا القصه من جهه الاسناد الإسناد كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاه إسناد شامخ لا يمكن يدخلوا علة من العلم لا سيما مش إسناد واحد ذي أسانيد متكثرة. عدة أسانيد في الصحيحين حوالي ثلاث أسانيد أو أربعة وفي غير الصحيحين مثلهم يعني حوالي فيه خمس ست أسانيد إلى هذه القصة عن أبي هراير رضي الله عنه فمن جهة الاسناد من جهة النقل لا يمكن أبدا أن يقال أخطأ الرواة فيها فأبو هريرة يقول أهو يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم ايكم أيكم يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يضم رداءه فلا ينسى شيئا سمعه مني الذي بسط رداءه ابو هريرة تستكثرون عليه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ مائة ألف ولا مئتين ألف ولا تلتمئة ألف حتى إذا روا الخبر الثاني رواه الإمام النسائي بسند صحيح في سننه الكبرى في كتاب العلم أن رجلا جاء زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله عن مسألة فقال له عليك بأبي هريرة قال له الرجل ولم قال إني كنت أنا وأبو هريرة وصاحب لنا جلوسا في المسجد ندعو نذكر الله وندعو إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا كنتم تفعلون قلنا يا رسول الله كنا نذكر الله وندعو